أما بعد فإن خير حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم ورفع قدركم وتبوأت من الجنة منزلا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم حول علم من أعظم العلوم وهو علم الحديث وكتاب من الكتب من الكتب المهمات. الذي اعتني بشرف أصحاب الحديث وأهمية طلب الحديث وفضله وغير ذلك مما سيذكر إن شاء الله تعالى وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب لابد أن نبين أن علم الحديث وهو الذي متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقما قيل أن الحديث أو السنة هو كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام فهو حديث وهو سنة الذي ثابت عنه من كلامه وصح عنه فهذا يطلق عليه سنة أو حديث وأيضا في الفعل وفي الإقرار وأدخل أهل العلم في ذلك الصفة سواء كانت صفة خلقية أو خلقية سواء هذه الصفة تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم أو بخلقته فكل ما هو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت السنة وهذا بخلاف الفقهاء الذين فرقوا بين معنى السنة والحديث وغيرهما فالأصل عند أهل الحديث السنة هي الحديث السنة هي الحديث وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرجقون بين السنن وإنما كانت السنن كلها مأمور بها ويطيعونها ويقرون بها أما التقسيمات المستحدثة من بيان أهل الأصول في الفرق بين السنة والمندوب والمباح والحرام والحلال وغير ذلك فهذا مما جاء به الفقهاء فالأصل في معرفة الحديث أو السنة هو كل ما يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا منه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة اخبرنا عنها وفي ذلك صنف المصنفون وألفوا الكتب بأسنيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرونها عن بعضهم البعض ليس فيها سقط وليس فيها انقطاع وليس فيها ارسال ولا شيء من ذلك فهذا هو ال الذي يعمل به من الاخبار او الاحاديث وليس الكلام هنا للبسط حول اقسام الحديث من حيث القبول او الرد او من حيث عدد قواته أو غير ذلك وإنما بيان قبل البدء في شرف في أصحاب الحديث ومن ذلك مما جاء في فضل أهل الحديث خاصة وطلاب العلم عامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الطائفة فقال رحمة الله عليه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم فأهل الحديث الذي يؤنى به الشيخ رحمه الله أو الذي يقصدهم الإمام رحمه الله هم الذين يهتمون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية والدراية يعرفون الصحيحة من الضعيف ولا يتكلمون بالضعيف، ولكن يتكلمون بالصحيح. وإذا تكلموا بالضعيف بينوا ضعفه، وحذروا منه، لأنه لا يجوز الأخذ بالضعيف مع وجود الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وقال كما جاء عند البخاري والبسلم من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عليكم السلام ورحمة الله. فهذا أمر مهم أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم في طلب هذا العلم الشريف أهل الحديث الذين هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لاعتنائهم بحديثه صلى الله عليه وسلم أهل الحديث الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما آمين وأفنوا أعمارهم في طلب الحديث وبيان ضعفه من صحيحه هؤلاء هم أهل الحديث الذين كانوا على علم على شرف وكما سيأتي في ذكر هذا الكتاب من بيان أحوالهم. وأن منهم من كان يسافر بالأشهر في طلب حديث واحد، ولا يرده، ولا يرده ذلك إلا بمعرفة الحديث. فلما نظرنا إلى هؤلاء، لعرفنا مقدارهم. لما قدموا من خدمة السنة النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوال من كان منهم يتلقى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه غيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فهذا أمر منه لأصحابه أن يبلغوا دين ربهم فهذا الأصل الذي يعرف في شرف أهل العلم عامة وأهل الحديث خاصة وبأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحديث من صحة أو ضعف إلا بالرجوع إلى أصحاب الحديث لأنهم أدرى الناس أعرفهم بالحديث وبطرقه وبرواياته وبأقوال الأئمة فيه فهم أولى الناس في السؤال عنه لا يسأل فقيه عن درجة حديث لأنه لا يحسنه وإنما أهل هذا الشأن هم الأولى وكما بين ذلك العراقي رحمه الله كما في الألفية فقال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فعزل القول إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن إلى أهل هذا الشأن وهم أهل الحديث فإذا أردنا أن نسأل عن درجة حديث أو المنهجية في طلب الحديث ودراسة الحديث سواء كان دراية أو رواية فأهل هذا الشأن هم المسؤولون الذين يسألوا عن ذلك قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلو تكلمنا عن أهمية علم الحديث لطالبنا المقام وكان ذلك في شرح الكتاب الذي هو شرحه قائم الآن كما سنبين في حينه إن شاء الله تعالى لأننا كما رأينا اسم الكتاب شرف أصحاب الحديث شرف أصحاب الحديث الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله والإمام رحمه الله بين فيه فضل أهل الحديث الذي أفنوا أعمارهم في خدمة هذا العلم الشريف الذي هو من أعر من أشرف العلوم ولابن الصلاح رحمه الله كلام في هذا الأمر في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث سيذكر في حينه إن شاء الله تعالى وذكر أيضا ما ورد في فضل طلب العلم عامة وطلب علم الحديث خاصة في هذا الكتاب القيم وأنهم أولى الناس بلقب الفرقة المنصورة إلى يوم الدين لأنهم حماة الشريعة من الانتحال والتحريف وهم, وهم الذابون عن كلام سيد المرسلين ولولاهم لضاع عن هذه الأمة مسالك الصراط المستقيم وانطفأ سراج النبوة المنير ولكن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين بحفظ الرجال وبالاسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة وليس كما كان قبلنا من الذين ضيعوا دينهم وحرفوا وبدلوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا فهؤلاء انتهجوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وساروا عليه حتى قيل هذه القول المعروفة أهل الحديث هم الفرقة الناجية المنصورة يوم القيامة، وذلك لمعرفتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، فكل من يكن يشغل نفسه بمعرفة الحديث وفهمه فيدخل من ضمنهم إن شاء الله تعالى وهذا يدل على أن هؤلاء يحاربون البدع لأنه ما من مكان فيه بدعة إلا محيت حسنة وما من مكان فيه حسنة إلا محيت منه بدعة خليل وسلم وهذا ظاهر ولذلك تكلم الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابور رحمه الله كما في كتابه معرفة علوم الحديث لما ألفه ذكر أنه لما رأى البدع ظهرت وطلاب العلم قلوا وغير ذلك من الكلام قال بأنه توجب عليه أن يصنف كتابا فيه معرفة الحديث وأصوله وضوابطه وقواعده فما من مكان فيه بدعة إلا محيت سنة وما من مكان فيه سنة إلا محيت منه البدع وأهل الحديث هم أولى الناس بالبب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحو البدع لذلك كانوا الفرقة الناجية المنصورة يوم القيامة إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا منهم آمين فهذا الكتاب الذي نشرحه إن شاء الله تعالى شرف أو شرف أصحاب الحديث الذي ألفه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى من الكتب المهمة في بابها لبيان فضلي طلب علم الحديث وشرف أصحابه وبيان المنهجية فيه والإخبار عن أهله وأحوالهم وسيرهم وتراجمهم فكل هذا فيه علو همّه والانضمام إلى هؤلاء القوم. وأولا لابد بد أن نبين بيانا شافيا من ترجمة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الخطيب البغدادي حتى نتعرف على صاحب الكتاب. وكما قلت هو أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بابو بكر. رحمه الله صاحب التصانيف وخاتمة الحفاظ ولد رحمه الله سنة 92 و300 وكان أبوه خطيبا بقرية درزيجان ومما تلقى القرآن على أبي حفص الكتاني وحضه والده على السماع والفقه فسمع وهو احدى وهو في سن 21 و10 سنه وهو في سنه 11 سنه اي ما كان قد كبر بعد وهو في صغره سمع الفقه والحديث وهو صغير ثم ارتحل إلى البصرة وهو ابن عشرين سنة ثم إلى نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وإلى الشام وإلى كهل وإلى مكة وغير ذلك فانتقل وسافر ونبر وأخذ العلم عن أقرانه وعن غيرهم من مشايخه فكتب الكثير وبرز وتقدم على اقرانه وجمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأوضح حتى صار حافظا حتى صار حافظا وله سماع من ائمة كبار كثر كما ذكر كما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير اعلام النبلاء قال سمع ابا عمر ابن مهدي الفارسي واحمد ابن محمد ابن الصلت وابا الحسين ابن المتيم وحسين بن حسن ابن العريف يروي عن ابن مخلد العطار وسعد ابن محمد الشيباني سمع من أبي علي الحصائدي وعبد العزيز بن محمد الستوري حدثوا عن إسماعيل الصفار وإبراهيم بن مخلد ابن جعفر وأبا الفرج محمد بن فارس وأبا الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي وغيرهم الخلق الكثير وله سماعات, أو سماعات في البصرة ونيسابور وأصبهان والري وبهمذان وغير ذلك من الأماكن التي سافر إليها لطلب العلم والسماع الحديث والتحديث وممن حدث عنه أبو بكر البرقاني وهو من شيوخه وأبو نصر ابن مكوالة والفقيه نصر والفقه نصر والحميدي وأبو الفضل بن خيرون والمبارك بن الطيوري وغيرهم. وقيل أنه كان من كبار الشافعية تفقه على أبي الحسن ابن المحامي والقاضي أبي الطيب الطبري. وقال أبو وقال أحمد بن صالح الجيلي تفقه الخطيب وقرأ بالقراءات وارتحل وقرب من رئيس الرؤساء فلما قبض عليه البساسيري استتر الخطيب وخرج إلى صور وبها عز دولة وبها عز الدولة أحد الأجواد فأعطاه مالا كثيرا وعمل نيفا وخمسين مصنفا انتهى اليه الحفظ وشيعه خلق كثير وقيل بانه اوقف كتبه واحترق كثير منها بعده بخمسين سنة يسود أخوه. طيب الحمد هناك أقوال لأهل العلم كثيرة فيه رحمه الله وهذا هو الإمام يعني شهرته. تغنيه، ولكن كما قلنا التراجم تفيد كثيرا وحتى قال المؤتمن الساجي ما أخرجت بغداد بعد الدار قطني أحفظ من أبي بكر الخطيب وقال أبو علي البرداني لعل الخطيب لم ير مثل نفسه لعل الخطيبة لم يرى مثل نفسه، في أنه كان على علم وعلى كعبه في العلوم. ولما صرنا إلى الخطيب البغدادي كما قال أبو بكر بن نقّة الحافظ رحمه الله، قال: كل من أنصف علماء أن الخطيب بعد أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من, من, من أنصف علما أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه وذلك حق لأننا نظرنا إلى تصانيف الخطيب التي انتشرت وكثرت نراها كثيرة جدا وتكلم في كثير من أنواع علوم الحديث وأفرد لها مصنفات لذلك لما قيل أن من بعده عيال عليه كان صحيحا لأنهم لم يصلوا إلى ما كان إليهم أو ما كان عليهم وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه رحمه الله صاحب المهذب الشافعي رحمه الله قال أبو بكر الخطيب يشبهه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه، وهذا الدارقطني إمام العلل رحمه الله، فالذي يشبهه يصل إلى درجة عالية، فكانوا يشبهونه به لكثرة طلاعه ومعرفته بالرواية وأصولها وقواعدها. وهناك أقوال كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما وكان على قدر عالي من العلم والمعرفة بالحديث وغيره في الفقه أيضا وهذا الذي نراه من أقوال أهل العلم وغيرها عليكم السلام ننظر فيها لكي تكون لنا عبرة ونعرف مقدار هذا الرجل في أنه كان عاليا حتى قال بعضهم حتى قال بعضهم في رثائه تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الطريبي. وقال أيضا أبو الخطيب بن الجراح المقرئ فقى الخطيب الورا صدقا ومعرفة وأعجز الناس في تصنيفه الكتب فقال الخطيب الورى صدقا ومعرفة وأعجز الناس في التص... في تصنيفه الكتب لأنه كما قلنا كثر من التصنيف جدا حتى صنف في كل فن من علوم الحديث تصنيفا نراه في المؤتلف والمختلف نراه في أصول علم الرواية نراه في أداب التحمل وأداب الرواية وأداب طالب الحديث نراه في كل مجال في الحديث قد صنف شيئا قد صنف شيئاً ومن هذا أيضاً هذا الكتاب الذي بين أيدينا شرف أصحاب الحديث وله كتاب الرحلة في, في, في الحديث الرحلة في طلب الحديث وله كتب كثيرة جدا لو أصردناها لعلمنا مدى الطلاع هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وقيل أنه مات عن ثلاث وسبعين سنة قيل أنه مات على ثلاث وسبعين سنة رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بما قدم من علم نسأل الله أن يرزقنا فهم هذا العلم وفهم هذا الكتاب والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في فهم السنة والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلوات الله وسلامه عليه المصنف رحمه الله بدأ كتابه بمقدمة قدم فيها لهذا الكتاب أو بين يديه المتن الذي يريد به نشره أو وصوله إلى القارئ أو السامع وهذا من ذأب العلماء إذا صنفوا مصنفاً جعلوا في مقدمة هذا المصنف تقدمة له يقدم بها للقارئ لكي يفهم ما المراد من التصنيف ماذا أراد المصنف من هذا الكتاب ولماذا صنف هذا الكتاب فهو يحتاج إلى ذلك جدا أي طالب العلم طالب العلم يحتاج إلى هذه المقدمة جدا لأنه بها يفهم الكتاب والمصنف يبين فيها ما الباعث على شرح الكتاب أو تصنيف الكتاب هل سئل في تصنيفه أم هو صنفه بدون سبب وهكذا مثل هذه الأمور مثل هذه الأمور وكما سنرى في مقدمة المؤلف رحمه الله أنه صنفها لكثرة البدع التي رأاها وليبين أو ليبين للناس شرف أصحاب الحديث الذين هم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفضل هؤلاء وكيف يسيرتهم وما أشبه ذلك فبدأ رحمه الله بالبسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة إن كنت تكلمت فيها قبل ذلك كثيرا ولكن نمر عليها سريعا وهي بداءة يبتدئ بها المصنف دائما في تصنيفه وهي ثابتة بالكتاب والسنة ومن الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واتفق العلماء على أنها بضع آية من سورة النمل وهي أيضا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل بها في رسائله فيكتب الكاتب عنه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالبسملة سنة ثابتة في المكاتبات. أما حديث كل أمر ذي ذال لا يبدأ به أو لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أقطع أو أجزم أو أبطر. فهذا حديث ضعيف بمجموعة طرقه ولم يصح منها شيء. وحسن النووي رحمه الله رواية الحمد فقط. ولكن أهل الحديث على تضعيفها كلها كلها. فالشاهد منها هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه يرسل بها في رسائله والبدأة بالبسملة من الأمور التي بها البركة فانت تبدأ في كل شيء بالبسملة وبسم الله جار ومجرور أو البسملة جار ومجرور وبسم الله هنا فعل مؤخر مناسب للمقام فعل محذوف مؤخر مناسب للمقام وتقديره بسم الله آكل بسم الله أصنف بسم الله أشرب بسم الله أمشي بسم الله أنام فهذا كان فعلا محذوفا مؤخرا مناسبا للمقام فأنت تقول بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تبارك وتعالى في هذا الفعل الذي أقوم به ولا بد أن يسمى الفعل فتقول بسم الله آكل بسم الله أشرب فهذا هو التقدير ولا يذكر لكن تكون, تكون التقدير فيه هكذا فالمصنف لما صنف الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم وتقديره بسم الله أصنف بسم الله اصنف فهذا هو التقدير هذا هو التقدير بسم الله الرحمن الرحيم يذكر هنا الله تبارك وتعالى وهو لفظ الجلاله وهو يعني به توحيد الألوهية لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وذكر أيضا الرحمن الرحيم وهما اسمان لله تبارك وتعالى مشتقان من صفة الرحمة الرحمن وهي رحمة واصلة أو شاملة للخلق كلهم المؤمن والكافر والجن والحيوان وغيرهم أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين واصلة إليهم فقط فالله تبارك وتعالى رحمن رحيم وهذا يدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا التأليف بالبسملة كمن كان قبله من أهل العلم وسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال الحمد لله الذي اصطفى لإسلام دينا لصفوة بريته وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته ذابين عن حريمه عاملين بسنته نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده ونرغب إليه في المزيد من فضله. وصلى الله على خاتم خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرات الله من الخلق أجمعين وعلى صاحب وعلى صحابته الأخيار وعلى صح صحابته وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين فهذا دعاء من الشيخ رحمه الله وأيضا بيان واضح في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا والحمد كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم فإن خلا من أحدهما فهو مدحا وكثرة المحامد هو الثناء كثرة المحامد الثناء وهذا أيضا سنة في البداءة بالحمدلة وهو كما قال ربنا تبارك وتعالى في أول كتابه الحمد لله رب العالمين وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول إن الحمد لله فالحمدلة ثابتة بالكتاب والسنة وكما قلت هي ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا الحمد لله الذي جعل هذا الإسلام لنا دينا وصفاه للمسلمين وجعله خالصا له تبارك وتعالى وكل ما عدا الإسلام من ديانات باطلة وملل باطلة فلا تعني تعني شيئا فالله تبارك وتعالى اصطفى المسلمين عن غيرهم اصطفى الإسلام عن غيره وجعل الإسلام دينا لصفوة بريته وبعث به المرسلين الذين اختارهم أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم الرسل أرسلوا بالتوحيد وأرسلوا بالإسلام فكلهم مسلمون ويدعون إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله صلى الله عليه وسلم وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته فالله تبارك وتعالى اصطفى الرسل من خلقه واصطفى من الرسل أولو العزم الخمس واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سيد ولد آدم وليكون خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلنا قوامين بشريعته قائمين عليها وبها لا نحيد عنها نمتثل لها ونقتفي أثرها ونعمل بها وعلى ملته ذابينا عن حريمه عاملين بسنته نحمده ونذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وملتنا والذب هنا على من يقدر عليه عارما به واجب والذب هو الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وذكر عاملين بسنته، والعمل ثمرة العلم، فعلم بلا عمل كثمرة بلا شجر أو كشجرة بلا ثمر، علم بلا عمل كشجرة. بلا ثمر لا تنفع ولا تثمر. فقال نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده. هذا دعاء يدعو لنفسه ولغيره دعاء جماعي. وهو السؤال للتوفيق لرشده تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يوفق من يشاء والتوفيق والفلاح بيد الله تبارك وتعالى وفي ذلك الدعاء وقالوا نرغب إليه في المزيد من فضله وطلب الزيادة في الفضل والنعيم من الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي يسأل عن ذلك وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى صحابته وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم. وهم كما قيل أهل أو كما قال أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه كما ذكر ذلك الشافعي والروائي أحمد والنووي وغيرهم. في أنه إذا قيل آل النبي فهم أتباعه المؤمنون والصحابة يدخلون فيهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اليوم القيامة فمن كان على ذلك الأمر فهو من آل هدى صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا قيل آل بيته فهم أزواجه وآل بيته الطاهرين ثم قال أما بعد ما فهمت آل البيت ولا آل نعم هي قاله الشافعي رحمه الله ولواية عن أحمد وذكره النووي رحمه الله في شروحه في شروحه وأخذ هذا الرائح الشيخ ابن ثيمين رحمه الله وبعض المعاصرين من الأئمة الكبار ويشهد لذلك في أن حول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فسمي هنا أو سمى هنا أتباع فرعون هم آله هم آل فرعون هم أتباعهم فإذا أطلق لفظ الآل على رجل يراد به الأتباع أي من يتبعونه أما إذا أضيف له آل بيته فهو هنا يراد به الخاص وهو أزواجه وأولاده قاربه وهكذا وإن كان ابن القيم رحمه الله له كلام في ذلك وفصل القول على أربعة أقوال منهم أزواجه ومنه من لا يأكلون الصدقة ومنهم أتباعه ومنهم غير ذلك واستبعد الأمرين الآخرين الثالث والرابع وقال بي أنه من لا تجوز عليه الصدقة أو من لا يأكل الصدقة أو أزواجه ولكن الكلام فيه عليه خلاف ولكن كما قلت هذا قاله أهل العلم وربما هو أخربو للصواب إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى طيب نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا لإكماله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في قول الشيخ الحافظ أما بعده ويتكلم في نص الكتاب إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم نوعدنا في نفس الموعد إن شاء الله تعالى في المرة القادمة الحمد لله رب العالمين سبحانك لهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركة.